ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون فإن يستهزئ هؤلاء بطلبهم إن ملك معك فقد استهزأت أمر من قبلك برسلها فأحاق بهم العذاب الذي كانوا ينكرونه ويستهزئون به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 فقد حل بهم عقاب الله بعدما كانوا فيه من القوة والمنع وهذا الخطاب ليس فقط للنبي صلى الله عليه وسلم بل هو لكل مؤمن فيه تلقين للموعبة وكيف أننا نأمر الناس بطاعة الله ليتعبوا ولينتفعوا وكل إنسان عليه أن يقوم بيواجه الدعوة وكل إنسان حينما يسير يتعب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 قل لهم أيها الرسل لمن ملت السماوات وملت الأرض وملت ما بينهما قل ملتها كلها لله كتب على نفسها الرحمة تفضلا منهم على عباده فلا يعاجلهم بالعقوبة حتى إذا لم يتوبوا جمعهم جميعا يوم القيامة هذا الذي لا شك فيه هذا أمر لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى يعيد العباد نعم الذين خسروا أنفسهم بالكفر بالله لا يؤمنون فينقذوا أنفسهم من الخسران إذا الإنسان يسعى في هذه الدنيا لفكاك رقبته كل إنسان له رقبه واحدة يسعى في هذه الدنيا ليفكها بالآخرة إسماعيل بن أبو بكر بن عياش أبو بكر بن عياش يقول كنت صغيرا فقال لي شيخ يا غلام خلص رقبتك في الدنيا فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا في ابن آدم إن لك رقبة واحدة اسع في هذه الدنيا لفكاشها يوم القيامة لأن الذي يحبس بأعماله يوم القيامة لا فكاش له وله ما سجر في الليل والنهار وهو السميع العليم ولله وحده ملك كل شيء مما استقر في الليل والنهار وهو السميع لأقوالهم العليم بأفعالهم وسيجازيهم عليها إذا لماذا نطمع في حطام الدنيا وربنا له ما في السماوات ما في الأرض وما عند الله يا عباد الله لا ينال إلا بطاعته فجدوا في الطاعة تنالوا خير الدنيا وخير الآخرة قل وهذا أيضا تلقين والآية السابقه أيضا له ما سكن في الليل والنهار أيضا مما نعظ به الآخرين قل وهذا هنا تلقين للعقيدة وتلقين للثبات وبيان للموقف وأن الإنسان لا يحابي أحدا في العقيدة قل اغير الله اتخذ وليا فاضل السماوات والأرض فربنا خالق السماوات والأرض من غير مثال سابق وهو يطعم ولا يطعم نحن لدينا نقص نحتاج الطعام نحتاج الشراب نحتاج التخلص من فضلات الطعام والشراب فربنا جل جلاله يطعم العباده جميعا وهو جل جلاله منزهم عن هذه النقيصة قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين الله سبحانه وتعالى مره بالاستسلام له وهو أول هذه الأمة اسلاما ولا يكون من المشركين أبدا قل أيها الرسول للمشركين الذين يعبدون مع الله غيره من الأصنام من الأصنام وغيرها أيعقل أن اتخذ غير الله ناصرا أو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 هذه الآية الكريمة اجعلها لنفسك منهاج حياة ورددها دائما كلما عرضت أمامك معصية قل إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ربنا يلقن نبيه وهو تلقين لنا أننا نجعل هذه الآية منهج حياة لنا لأجل فعل الطاعات ولأجل الانتهاء عن المحرمات إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم أحبكم الله أجمعين أيها الاخوه الحضور عمر بن عبد العزيز كان واليا وكان يلبس أحسن التيار ويتعطر بأفضل العطور. فلما تولى الخلافة تنزه من كل هذا فكان واضعا رأسه على فخل زوجته فاطمه بنت عبد الملك وقالها كنا أيام زمن خير من الآن فقالت له أنت اليوم أقدر مما كنت في السابق قال لها إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم فقالت له اعيدك بالله من ذلك اليوم إذا هذا اليوم العظيم علينا أن نخاف فربنا سماه باليوم العظيم فعلينا أن نتخوف من هذا اليوم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين بعض الناس يفوز بحطام الدنيا ويفوت باشياء يفخر بها أمام الناس ولكن الفوز الحقيقي أن يصرف عن الإنسان العذاب وتأملها قال من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه فالرحمة العظمى أنك لا تعذب يوم القيامة قل أيها الرسول إني أخاف عصيت الله بارتكاب ما حرم على علي من الشرط وغيره أو ترك ما أمرني به من الإيمان وغيره من الطاعات أن يعذبني عذابا عظيما. من يبعد الله عنه ذلك العذاب يوم القيامة فقد فاز لرحمة الله له وتلك النجاة عن العذاب هي الفوز الواضح الذي لا يدانيه فوز فالفوز العظيم الفوز بين يدي الله وأنك تستضيع كل بحظة الأنتهوس حينما تكف عن المعاصي وتحصر نفسك عن السيئات فهذه هي السعادة التي تغمرك الآن تتحول إلى سعادة عظيمة يوم القيامة ثم ذكر رب رجل جلاله أمرا عظيما جدا فالإنسان قد يتخوف من حطام الدنيا ويتخوف من أهل الدنيا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاه وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن ينلك ابن آدم من الله بلاء فلا دافع للبلاء عنك إلا الله وإن ينل منه خير فلا مانع له من ذلك ولا راد لفضله فهو القادر على كل شيء ولا يعجزه شيء وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وهو الغالب على عباده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 وهو الحكيم الخبير أي إن قهره لعباده بحكمة فربنا جل جلاله يعطي عباده ما يناسبهم من الرحمة والشدة فعلى الإنسان أن يكون خاضعا لامر الله حتى لا تباله الشدة من فوائد الآيات بيان حكمة الله تعالى في إرسال كل رسول من جنس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 فلا راد لفضله ولا مانع لنعمته سبحانه سبحانه اللهم إنا نسألك رحمتك اللهم إنا نسألك رحمتك وفضلك يا كريم موعظه هذا الدرس قال عثمان بن عفان إنما اعطاكم الله الدنيا لتطلبوا بها الآخرة ولم يعطيكمها لتركنوا إليها فعلى الإنسان أن يعلم لماذا وجد الإنسان في هذه الدنيا فعلى المرء أن يعلم أنه خلق لمعرفة الله ولطاعته فليعمل بمعرفة الله والتعرف على أسمائه ومعاني آياته ويعمل الإنسان بطاعة الله وهذه النعم التي حولنا نعم نستخدمها لأداء شكر حق الله تعالى لأنه ما من نعمة لا يؤدى شكرها إلا وهي بلية على العبد وعلى الإنسان أن لا ينظر إلى طول الأجل يقول ابن الجوزي: ما اجتمع لمرئ أمله إلا وسعى في تفريق أجله فعلى الإنسان أن يعلم أنه لا بد أن يعمل وأن لا يقدم الراحة فحب الراحة يورث الندم فعلى الإنسان أن يعمل بطاعة الله تعالى هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد